اركانك مين دونت ولا Dune tu la makisnte رزق فضانور مقدان زلحام مرضو السنيع إلا كرا يزرين لحياة نسيف الجيجو كان يلسلم الفيسو الحرير اشترامي زيين افغا صميضو لا تفوكتو لا تقانين اغري امو الرزي نسل جامع ليس لك وسنزر احبت نزود الريش يا بس ايش ما قلقله خلق درس ما دسي ولا بكي ستيك درس عقب انورك انت عمر tabadan gurkan damar amrdus snin ya el ghamimi toni maraki sidi tabadan gurkan damar يحبو فرصادس يا وفرت لي بياقوي اغراد من برن نتلف ضحك قد الطير ترزنت لمىس سودي فيس كاتسمق ليا لطيف المنتزلين جيلكو سنغطلق ولاد زدره لا عشرت نزيد راه تزي اغلع حمرا دو السنين لياني giggle الصبور للحكم arkant khme mitunet wala makisntik tarsa batanurkat tan hamr dol senet arkant khme mitunet wala makisntik tarsa batanurkat